ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتمكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيظ مننا وَالنِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّاءِ لَمْ يَحِظُّنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَى ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وجدكم وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ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 مَكَانَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا مَا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أULل الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرى. فَسُلِيَ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَجِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَنُرُوَّ وَمَنْ يؤمن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي